وَرِيمًا كَالْمَرْيَمِ تَنضُرُ وَلَحْمٌ خُنْثُ فِيهِ وَمَا أُذِنَ لَهُ لِغَيْرِ اللَّاجِهِ وَإِنْ خُنِقَتْ وَلَمْ تُذِقْ ناط Altyazı M.K. And then го طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات المصنات من المؤمنات يوغي مصنات من الذين اوتوا كتابا من قرديف مُصْدِينَا غَيْرَ مُسَانِ فِي حِينٍ وَلَا مُنْقِذِي إِلَّا خُضَّانِ